إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتقوا الزكاة لهم أجورهم وأقاموا الصلاة واتقوا الزكاة لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.